حجز جنودك احنا كل جنودك احنا كل جنودك انت تعلمت ليحبك يرتفع نوماس ما يجنق راسه ما يجنق انت تعلمت يرتفع نوماس ينقطع راسه ويعاني ما يجنق راسه ما يدنك. من يشوف الدموع اختي يجرح حساسه من يشوف الدموع اختي يجرح حساسه احنا قدام والقبر حراسه احنا قدام العقيله بعد بعد احنا نبقى نحكي بجودك احنا كنجودك ركزوا دك احنا كنت لا تزعل اي واحد يا ابو فاضل هاي كل بالصح نحكيها بشعر السيد عبد الخالق المحمد يا ابو فاضل هاي كل بالصح نحكيها والله كل حي تشوفوا في جنبك نديها والله كل حي مع سمعة والله كل هاي نفتخر بوجودك احنا كنا جنودك نفتخر بوجودك ايو حق ايو حق حق جنودك احنا هالمرة حرس منهم يسلموها احنا هالمرة حرس هم يسلبوها والسبوها مرة وحدة وما بعد يسبوها. والسبوها الهام وينك وينك? والسبوها الهام مرة واحدة وما بعد. نفني كل اللي واصل والله لو ما سوها. نفني كل من جثتنا نسوي ساتر حتى ما يشوفوها من جثتنا نسوي ساتر من جثتنا <تصفيق> مرا حال häف هو ما بعد يسفوها ويسفوها مرة واحد مرة يسفوها نفني كل جيش نواسط والله لو مسوها نفني كل جيش نواسط والله لو مسوها من جثثنا نسوسها حتى ما يشوفوها من جثثنا نسوسها من يجي لحدودك احنا كنجودك من يجي لحدودك اي واحد واحد جنودك ايه ايه اي, اي, اي واحد احنا جيش الغيره احنا اللي بتعلي تنخانه بتعلي تنخانه بتعلي تن... بتعلي صح, صح يا تعالي هلا والله نقلب عقال بالهثا واللي يقول اش بيها ثاني الا قص لسانك واللي يقول اش بيها ثاني الا قص بعد واللي يقول اش بيها ثاني الا القص اي يا لوفيت وعودك احنا كنا جنودك يا لوفيت وعودك اي واحد واحد جنودك نقسم بدمعك والقسم يادينا والقسم يادينا نقسم بدمعات زين والقسم يادينا نقسم بدمعات يا احنا واحدنا يضحى بعانا وبشفي احنا واحدنا يضحى ولك ولك احنا واحدنا يضحى هدم قبر احنا نصارزين نقول يهدم ونا دول احنا نصارزين اي وحق اي وحق والله ما يسبوها ثاني شيعيتك حماية شيعيتك حماية ايه شيعتك. بعد شيعيتك شيعتك حماية كربل سبعين كنتوا إحنا السهوية كربل سبعين كنتوا كربل سبعين كنتوا عدنا ما تعني المسافة نعتني ما الشاية عدنا ما تعني المسافة نعتني ما نرعب جيوش النواصف من نشيل الراية 숨 Think faith faith. la'?fft.BB is. There is now?지 are. is.d%.